وَإذاَا تُطلَ لَيهِ آياتُنَا وَلَّ مُستَكْبًِا كَأَلَّم يَسْنَعهاَا كَأََّم يَسمَعهاَا كَأََّ فِي أُذُونَيهِ وَقُراء فَبَشِّرْههُ بعذاابِ لم إِ الذينَ آمن وَامِلُ الصَّالِحَاتِ لَهُم جََّةُ النَّعِيم.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 أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن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 فَتَكُونُ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّنَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفُ الْخَبِيرِ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 ما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليم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 ولو انما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده سبعه ابحر والبحر يمده من بعده سبعه ما نفدت كلمات الله ان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 يشكور واذا غشيهم موج كالظلال دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر فمنهم مقتصد وما يجحد باياتنا الا كل ختار كفور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 إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وَمَا تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير